والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أبقتت لأي يوم أدلت ليوم الفصل وما نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجربين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرارين لم نجعل الْأَرْضَ كفاتا أحيا وس <تصفيق> ويله Oh وذلك نجزي المحسنين Yeah. لم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا المهار معاشا وبنينا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا Summer ق فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَأْبَا إِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ What oh. do